أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا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 قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأراك نعم الثواب وحس نتمر واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً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 أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا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 فَوَجَدَا عبدا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ من لَدُنَّا عِلْمًا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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا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 وأقرب الدكتور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 طِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا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 فهل نَجْعَلُ لَكَ خرجا على أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خير فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ردما آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حتى إذا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 أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي من دُونِي أَوْلِيَاءً إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُولًا قُلْ هل ننبئكم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سعيهم فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ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 قل لو كان البحر مِدَادًا لك رَبِّي ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله قُلْ مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد